129. وإن, وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين 120. وإن كان للكافرين نصيب قالوا اللههُ يَحكُ بَكُم يومَ القامَ الله يحق غَينكُ يومام وَلَ يجعَلَ اللههُ للِكابِينَ على المُؤمنين سَبلَ وَلَ يلَ الله للِكابين على المُؤمنينَ سَبيلَ إن الْمُنَافِقُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كَآمُوا كُسَالَى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فَذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا فلن تجد له سبيلا ومن يضر الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء اتُريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اتُريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا جِدَلَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أجرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ لَيَزِغَنَّ وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا عليما